وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأعظمها أن هدانا للاسلام وجعلنا من أهل التوحيد والسنة وأكرمنا بأن نلتقي على مائدة طلب العلم ثم أشكر حكومة الشارقة على عنايتها ببث الخير وبث العلم واخص بالشكر دائره الشؤون الاسلاميه واسال الله عز وجل ان يهديني واياهم سواء السبيل وان يجعلني واياهم والسامعين مفاتيح للخير مغاليقا للشر لا شك ايها الاخوه ان سعاده الانسان وطمانينه قلبه وامنه إنما هي في طاعة الله عز وجل طاعة الله أساس كل خير ورأسها تحقيق التوحيد والعمل بسنة سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وأعظم الطاعات الفرائض ورأسها التوحيد ثم التقرب بالنوافل كما قال الله عز وجل في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى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 ومن أعلى النوافل إن لم يكن اعلاها طلب العلم فطلب العلم من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد وهذا هو الشأن العظيم فكما يقول العلماء ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحب فمن الأمور العظيمة التي تؤدي إلى أن يحب الله عبده طلب العلم وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أعظم النوافل طلب العلم فيما ليس فرضا وطلب العلم فيما هو فرض أعني طلب العلم الذي هو فريضة هو من الفرائض لكن ما زاد على هذا فهو رأس النوافل عند جمع من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة يعني أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة ولا شك أن من أحسن طرق العلم أن يحرص العبد على ضبط الكليات فإن من ضبط الكليات استقامت له الجزئيات وهذا هو ما يعرف عند أهل العلم بالقواعد ولذا حرصنا في هذه الدورة في هذه السلسلة من هذه الدورة على أن تكون في القواعد لنضبط المعاملات بأصولها الكلية وقد تقدم معنا في العام الماضي أن تكلمنا عن قواعد البيوع وبينا أن الاصل في المعاملات والبيوع الحل وان الله وسع على الناس في ارزاقهم وذكرنا القواعد التي تتعلق بهذا وذكرنا ان الله حرم على عباده من المعاملات ما فيه شر لهم وشر المعاملات الربا فما تعامل عبد بأشر من الربا وما أدخل عبد جوفه بأشر مما يدخل من الربا كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل ولذا سنجعل هذه الدورة هذا العام في قواعد الربا لأن الربا شر عظيم وقد كثر في هذا الزمان وتنوعت صوره لكن إن ضبطنا كلياته وعرفنا أصوله فإن بإذن الله نتحرز من جميع صوره وتلحظون يا إخوة هنا أن القواعد في دورتنا هذه خاصة بباب واحد وهو باب الربا وتقدم معنا أن القواعد إذا كانت خاصة في باب الربا فللعلماء فيها ثلاثة أرأ رأي يقول إنها قواعد فالقاعدة عنده كل أصل كلي فقهي تندرج تحته مسائل سواء كان يدخل بابا واحدا أو يدخل أبوابا متعددة فكلها تسمى قواعد ورأي يذهب إلى أنها قواعد خاصة فالقواعد التي تكون في باب واحد تسمى قواعد ولكنها خاصة تسمى قواعد خاصة فإذا وجدت في بعض الكتب أنهم يقولون هذه قواعد خاصة أو قاعدة خاصة فالغالب أنهم يعنون بها أنها تدخل بابا واحدة ولا تدخل في أبواب متعددة ورأي ثالث يقول لا القاعدة أو الأصل الكلي الذي يختص بباب ضابط ولا يسمى قاعدة ولذلك تجد أن بعضهم يقولون القواعد والضوابط يقصدون بالقواعد الأصول الكلية التي تدخل ابوابا والضوابط الأصول الكليه التي تكون خاصة بباب والأمر اصطلاحي الأمر اصطلاحي إذ حقيقة القاعدة موجودة وهو أنها أصل كلي ينطبق على مسائل متعددة سواء دخلت بابا واحدا أو دخلت أبوابا متعددة وسنبدأ دروسنا في هذه الدورة بمدخل مختصر يتعلق بالربا ونبدأه بالعنصر الأول وهو تعريف الربا ما تعريف الربا في اللغة وعند أهل العلم اما الربا في اللغه فهو يدور على الزياده الربا في اللغه يدور على الزياده ومنه قولهم ربت الارض اي اذا نزل عليها المطر فزادت بالخضره ونمت كما قال الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت فبالزروع تزداد ومنه قيل للتربيه تربيه لانها تنمي المربى وتزيده فاصل الربا في اللغه يدور على الزياده اما في الاصطلاح فالربا مبادلة مالية فيها زيادة خاصة او تأخير في اشياء مخصوصة مبادلة مالية فيها زيادة خاصة أو تأخير في أشياء مخصوصة مبادلة مالية والمبادلة مفاعله إذا تكون بين طرفين فأكثر فالربا يقع في معاملة تكون بين طرفين فأكثر مالية تقدم معنا يا إخوة أن المال عند الفقهاء كل ما يملك المال عند الفقهاء ليس كما يتبادر لأذهاننا اليوم إذا قيل المال مباشرة أذهاننا تنصرف إلى النقود لا المال عند الفقهاء يقع على كل ما يملك فالثياب مال السيارة مال مبادلة مالية فيها زيادة خاصة ليست كل زيادة ربا وإنما الربا زيادة خاصة سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل أو تأخير في أشياء مخصوصة ليس من شرط الربا أن يكون فيه زيادة قد لا تكون هناك زيادة ولكن فيه تأخير في أشياء مخصوصة نص عليها أو وجدت فيها العلة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل يعني مثلا من باع كيلو جرام ذهب بكيلو جرام ذهب في زيادة ما في زيادة يمكن أن يكون فيها ربا نعم يمكن كيف يكون فيها ربا يتأخر القبض فيبيع كيلو جرام ذهب بكيلو جرام ذهب وهذا يعطيها الآن كيلو والآخر بعد يوم يعطيه الكيلو هنا وجد الربا للتأخير ولكنه تأخير في أشياء مخصوصة وهي التي تسمى عند أهل العلم بالأموال الربوية وسنبينها إن شاء الله في ضابط فليس كل تأخير ممنوعا وربا يعني باعه سيارة بسيارة أنا عندي سيارة وأنت عندك سيارة فقلت بعني سيارتك هذه بسيارتي هذه وقلت قبلت تم العقد وقلت أنا أسلمك سيارتي بعد أسبوع وسلمتني سيارتك الآن هذا جائز لأن السيارة ليست من الأموال الربوية وانما الربا في التأخير في الأموال الربوية التي سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل العنصر الثاني هل الربا بيع؟ هل الربا بيع ما سبب السؤال كلنا نقرا في كتب الفقه فنجد ان الفقهاء يذكرون في كتاب البيع باب الربا فباب الربا في كتاب البيع او كتاب البيوع فهل الربا من البيوع والجواب هناك ربا ليس بيعا هناك ربا ليس بيعا وهو ربا الدين ربا الدين وسياتي بيانه ان شاء الله عز وجل فهذا ليس بيعا وهناك ربا يسمى ربا البيع حيث تباع الأموال الربوية متفاضلة أو نسيئة كما سيأتي إن شاء الله فهل هو بيع أول ما نلحظ يا اخوه الله عز وجل غاير بينهما فقال وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهل ربا البيوع بيع اذا قلنا ان ال في قول الله عز وجل وحرم الربا للجنس فيدخل فيها اصاله كل ربا فان الربا غير البيع وليس بيعا لان الله فرق بينهما واذا قلنا ان الف الربا في الايه للعهد وهو ربا الجاهليه وربا الجاهليه هو ربا الدين كما سياتي ان شاء الله عز وجل فان ربا البيوع يكون من البيوع المحرمه يكون من البيوع المحرمه اذا يا اخوه عندنا ربا لا شك أنه ليس بيعا وهو ربا الديون. وعندنا ربا يحتمل أن نقول إنه بيع ويحتمل أن نقول إنه ليس بيعا وهو ربا البيوع لأن صورة البيوع فيه ولكن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا فإذا قلنا الربا في الآية يدخل في قرب حتى ربا البيوع أصالة لأن أل الجنس فالبيع شيء والربا شيء آخر من حيث الحقيقة الشرعية وإذا قلنا إن أل في الربا للعهد وهو ربا الجاهليه فإن ربا البيوع يكون من البيوع ولكنه من البيوع المحرمة لمزية وصفة العنصر الثالث نظرة في آيات الربا تحريم الربا يا إخوة من آخر ما نزل في القرآن بل بعض العلم يقولون هو آخر ما نزل من حيث الأحكام بعض العلم يقولون آخر حكم آخر حكم نزل في القرآن هو تحريم الربا وبعض اهل من يقولون هو من آخر ما نزل جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن آخر ما نزلت آية الربا إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبه رواه احمد وابن ماجه وصححه الالباني عمر رضي الله عنه قال وجاء في بعض الروايات انه قال هذا على المنبر ان اخر ما نزلت ايه الربا اي من ايات الاحكام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا المقصود بلم يفسرها لنا لم يفصل لنا الربا وانما ذكر بعضه كما سياتي ان شاء الله فدعوا الربا والريبة قال اهل العلم والحكمة في هذا أن يعلم أن تحريم الربا محكم لانه اخر ما نزل وان يترك الربا كله قليله وكثيره لان تحريمه جاء ولم يفسر بمعنى لم يفصل فدل ذلك على ان الربا كله حرام وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا رواه البخاري في الصحيح وقالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل آيات الربا من آخر سوره البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علينا، ثم حرم التجارة في الخمر. رواه البخاري في الصحيح. والمقصود بهذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بآيات الربا، فقام وقرأها على الصحابة رضوان الله عليهم، ثم حرم التجارة في الخمر. هنا سيأتي سؤال ما العلاقة بين تحريم الربا وتحريم التجارة في الخمر؟ لماذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة آيات الربا حرم عليهم التجارة في الخمر؟ والجواب أن العلاقة بينهما أن الربا أخبث طريق. لما يتناوله الانسان اخبث طريق لما يتناوله الانسان اكلا وشربا هو الربا كما دلت عليه الايات والخمر اخبث ما يتناوله الانسان لان الخمر ام الخبائث فاجتمع في الخبث في أن الربا أخبث طريق لما يتناوله الإنسان وأن الخمر أخبث ما يتناوله الإنسان بذاته يعني أخبث ما يتناول هو الخمر طبعا هناك قصة طريفة في هذا الباب تذكر أن رجلا قال لامراته أنت طالق ان تناول عبد شرا من الخمر انت طالق ان تناول عبد شرا من الخمر راى حال مخمور وسوء حاله فقال هذا أخ... اشر ما يتناول فقال انت طالق ان تناول عبد اشر من الخمر ثم ذهب الى الامام مالك رحمه الله فقيه المدينه وساله فقال له المالك ما قلت قال كذا وكذا قال انظرني ثم جاءه الرجل بعد فقال تصفحت كتاب الله فلم ارى اشر متناولا من الربا فان الله اذن فيه بحرب منه ومن من رسوله صلى الله عليه وسلم قد طلقت امراتك فراى الامام مالك رحمه الله ان ال ال ال الربا اشر ما يتناول العبد وهو اشر من الخمر لكن الربا طريق لان الاسلام ما يتناول ذات الربا والخمر بذاته ولذلك في الحقيقه هذا اشر من جهته وهذا اشر من جهته هذا أشر طرق التناول وهو الربا وهذا أشر المتناولات بذاتها وهذا أشر المتناولات بذاتها وآيات الربا جاءت منفرة عن الربا من كل وجه ويكفي المؤمن أن يسمع آيات الربا حتى يعلم حرمة الربا حرمة قطعية يعني يا إخوة بعض الأحكام تحتاج إلى استنباط وحيانا تحتاج إلى فقيه ما يدركها كل أحد أحيانا نحن نقرأ آية ما نستنبط منها أحكاما بينما الفقهاء يستنبطون منها أحكاما كثيرة لكن آيات الربا لخطورة الربا كل من سمع الآيات وهو يفهم العربية يعرف حكم الربا وشدة ضرره وخطره الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 الذين يتعاملون بالربا وخص الاكل لانه معظم الامر كما قال الله عز وجل الذين ياكلون اموال اليتامى خص الاكل من بقية أنواع الإتلافات، لأنه أعظم الأمر، ولأن النفس تشتاق الى مثل هذا الأمر، فخص للتنفير منه. وقوله سبحانه: الذين يشمل كل أطراف الربا، المعطي والاخذ والمتسبب بكتابة او شهادة او سمسره كلهم يدخلون في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا يدخل فيه المعطي ويدخل فيه الاخر ويدخل فيه الشاهد ويدخل فيه الكاتب ويدخل فيه الوسيط الذي يتوسط بين الطرفين كلهم يدخلون في آكل الربا لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان التخبط يا إخوة هو الضرب على غير استواء الضرب على غير استواء وفي الأمثال يقولون للرجل الذي لا يحسن التصرف يخبط خبط عشواء يخبط خبط عشواء فمعنى تخبطه الشيطان اذا مسه بخبل او جنون لانه يصبح يضرب من غير استواء ويسمى مس الشيطان يسمى مسا ويسمى خبطة يسمى خبطة يسمى مسا يسمى مسا كأن الشيطان والعياذ بالله يمسه بيده فيصيبه بالخبل ويسمى خبطة كأنه يخبطه برجله فيصيبه بالجنون قال العلماء معنى هذه الآية أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا وهذه فضيحة له وعلامة له يوم القيامة فيبعث مجنونا حقيقة ويعرف أهل الموقف آكل الربا بهذه الصفة. فهم يكونون على حاله الجنون وقد جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي والذنوب التي لا تغفر إياي والذنوب التي لا تغفر الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس رواه الطبراني وحسنه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياي والذنوب التي لا تغفر اي من باب التنفير منها والا فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئه الله ولكن يخشى ان لا يغفرها الله لفاعلها الغلول من مصالح المسلمين العامه واكل الربا ووجه الشاهد منه ان آكل الربا يوم القيامه يبعث مجنونا وقال بعض المفسرين بل المراد انه اذا خرج الناس من قبورهم يخرجون مسرعين منها الا آكل الربا يقومون ويسقطون يقومون ويسقطون الذي يتخبطه الشيطان من المس إذن القول الأول أنه يبعث مجنونا حقيقة والقول الثاني أنه يكون كحال المجنون في قيامه فهو يتخبط وقول الله عز وجل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ولاحظوا ان الذي نص عليها القول والقول يتبعه العمل فهذا الجزاء لهم بقولهم انما البيع مثل الربا فهم استحلوا الربا وقالوا إنما البيع مثل الربا وهذا حلال وهذا حلال فقالوا هذا ربح وهذا ربح وهذا قالوه من باب الاعتراض على الحكم وليس من باب القياس ليس من باب قياس الربا على البيع وإنما من باب الاعتراض على حكم الله فقالوا البيع الذي حلل مثل الربا ولو كان من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع لكن هم يعترضون على حكم الله عز وجل فقالوا إنما البيع مثل الربا، ويشبه هذا وإن لم يكن عينه ما يقوله بعض الناس الآن من أن المعاملات المصرفية الإسلامية الصحيحة التي ليس فيها تحايل مثل الربا، وهذا للأسف حتى نجد عند بعض الطيبين تجد يقول معاملات البنوك الإسلامية. المصرفيه على الاطلاق مثلها مثل معاملات البنوك الربويه والحقيقه ان المعاملات المصرفيه الصحيحه بيع والربا ظلم فلا يجوز لنا يا اخوه ان نقول ان المعاملات المصرفية الصحيحة التي بين أهل العلم جوازها ومرت بنا صور كثيرة منها في الدورة الماضية هي مثل المعاملات الربويه في البنوك التقليدية أو وأنا أفضل أن يقال البنوك الربوية لأن هذا وصفها الحقيقي بل نقول البيع أحله الله لطيبه ومنه المعاملات المصرفية الإسلامية الصحيحة في كثير منها والربا حرمه الله يعني لخبثه إذا هم اعترضوا على حكم الله عز وجل وفعلوا الربا فكانهم يقولون البيع نظير الربا فلما حرم الله الربا وأباح البيع فرد الله عز وجل عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا هذا تكذيب لقولهم إنما البيع مثل الربا وبين أن الله أحل البيع وحرم الربا وهو الحكيم العليم سبحانه العدل لا يفعل شيئا الا لحكمه ولا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المختلفين فلما احل الله البيع وحرم الربا دلنا ذلك دلاله بينه على الفرق بين البيع والربا وان الربا فيه شر وظلم اقتضى تحريمه وقوله سبحانه وحرم الربا دليل على تحريم كل ربا فكل ما كان من الربا كان حراما وهذا يشمل القليل والكثير يشمل الفلس والمليار يشمل غرام الذهب وآلاف الكيلوات فكل ما كان من الربا فهو حرام وقول الله عز وجل فمن جاءه موعظه من ربه هنا يسال بعض الناس يقول لما قال الله عز وجل فمن جاءه موعظه لما لم يقل فمن فمن جاءته موعظه قل العلماء لأن موعظ هنا بمعنى وعظ يعني فمن جاءه وعظ من ربه وأكبر واعظ وأعظم واعظ هو كتاب الله عز وجل فمن قرأ هذه الآيات فقد جاءته الموعظه وجاءه وعظ الله سبحانه وتعالى فانتهى أي عن أكل الربا فله ما سلف قال بعض أهل العلم معنى فله ما سلف أي صفح وغفر له ما تقدم من الذنب وقال بعض أهل العلم معنى فله ما سلف له ما مضى وأكله من المال أما المعاملة القائمة فلا بمعنى أنه ليس له ليس عليه أن يرد ما مضى من الأموال الربوية ولكن عليه أن يتخلص من الربا الموجود والمعاملة القائمة وهذا الصواب لان الله عز وجل قال فله ما سلف فله فجعله له وهذا يدل على ان المقصود هو ان الذي سلف وانتهى من المعاملات له لا سيما انه قبل تحريم الربا لم يكن ذنبا قبل تحريم الربا لم يكن الربا ذنبا فدل هذا على أن هذا هو المقصود وهذا في حق الكفار وأما في حق المسلمين فهذا إن شاء الله سيأتي في قاعدة وهذا شيء مهم جدا يسأل عنه الناس يعني إنسان طوال عمره يتعامل بالربا وبنى بيتا واشترى سيارة وتزوج وزوج اولاده وتملك وكذا ثم يريد أن يتوب فهل يجب عليه أن يتخلص من كل المال الذي دخل بالربا ونقول يعني بيع هذا البيت وهذه السيارة ويعني كل ما دخل عليك من الربا أو يقال له لك ما تلف والمعاملات القائمة خلصها من الربا ولا تفعل في المستقبل هذه مسألة ستاتينا إن شاء الله وهي من الأهمية بمكان أما الذي في الآية فهو في حقي يعني من كانت معاملتهم قبل التحريم وهو ربا الجاهلية وأمره إلى الله امره الى الله قال بعض اهل العلم اي انه إن فعل فالله وليه يصبح من اولياء الله قال بعض اهل العلم والسر في هذا ان المال شقيق الروح فالتخلص منه من اجل الله قربة عظيمه فيكون من أولياء الله عز وجل. وقال اهل العلم وأمره إلى الله أي بعد النهي بعد أن بلغ النهي إما أن يعصمه الله ويثبته على الخير وإما أن يخذله حتى يعود إلى الربا. قال ومن عاد؟ قال اهل العلم من عاد؟ أي من عاد إلى استحلال الربا اتبهوا من عاد إلى استحلال الربا بعد ما جاءته الموعظه عاد فاستحل الربا وقال إنه حلال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأنه بهذا يصبح كافرا الذي يستحل الربا وهو يعلم أنه ربا يصبح كافرا بهذا انتبهوا يا اخوه لهذه المسألة هناك فرق بين إنسان يأتي يقول هذه ليست ربا هذه ليست ربا ليست من الربا وبين إنسان يقول الربا حلال أو هذه من الربا وهي حلال الاول الأول اما متاول او جاهل والثاني مستحيل يعني مثلا الان نجد ان بعض المعممين يتولى صور من الربا ويقولون هي حلال لانها ليست ربا يعني مثلا سياتينا ان شاء الله نجد بعض الناس يقول يعني الفوائد او الزوائد في البنوك ليست ربا لان النقود ليست من اموال الربا فهي حلال هذا لم يحلل الربا هذا اعتقد ان هذه المساله ليست من الربا فقال انها حلال فهذا نقول اما انه متاول او جاهل يعلم لكن اذا جاء انسان وقال هذه ربا ولكنها حلال فهذا مستحل للربا ف قال بعض العلم ومن عاد اي الى استحلال الربا وقال بعض العلم ومن عاد اي الى التعامل بالربا ليس الى الاستحلال وانما الى التعامل بالربا اي بعد ان بلغه تحريم الله عز وجل للربا عاد اليه فيستوجب عقوبه الله فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لان الربا من الكبائر بل من اكبر الكبائر وهو سبب لدخول النار سبب لدخول النار اذا استحلال الربا كفر وسبب للخلود في النار وفعل الربا كبيره من كبائر الذنوب وسبب لدخول النار وسبب لدخول النار يقول الله عز وجل يمحق الله الربا والمحق هو نقصان الشيء شيئا بعد شيء نقصان الشيء شيئا بعد شيء فالله عز وجل يمحق الربا قال المفسرون ينقصه ويذهب بركته وإن كان كثيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإلى قلة الربا وإن كثر فإلى قلة رواه أحمد وغيره واسناده صحيح وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى يمحق, يمحق الله الربا قال لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صله لا يقبل الله منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة. أي بمال الربا، فالمحق يا اخوه أنواع النوع الأول محق حسي محق حسي كأن يصلط الله على ماله ما يفنيه مثل أن يصلط عليه مرضا فيصرف هذا المال في التداوي أو يمرض أهله أو يسلط عليه من يسرقه أو يسلط عليه من ينصب عليه, ينصب عليه أو نحو ذلك وهذه عقوبة حسية والثاني محق معنوي بأن يزرع الله في قلبه البخل فيجعل فقره بين عينيه فيكون المال عنده كثيرا ولكنه يرى نفسه فقيرا ومهما امتلأت الخزائن اشتد فقره في نفسه فلا يسعد بالمال بل كلما كثر هذا المال زاد همه ولا ينتفع به ولا ينفع به ولا يرتاح حتى يموت وهذا محق معنوي وقد قال أهل العلم هذا أشد فقرا من الفقير لأن الفقير ما عنده لكن هذا عنده ولا ينتفع ولا يسعد ولا يستفيد والنوع الثالث محق معنوي بمحق البركة فلا تكون فيه بركة ويبقى شره لأن يا إخوة كل مال لأن كل مال يكتسبه الإنسان فيه شر تذهبه الزكاة والصدقة إلا الربا فإنه لا بركة فيه ولا يذهب شره فتبقى فيبقى شره ولا تناله بركه فيتمحض شرا على صاحبه والنوع الرابع محق معنوي بان لا ينفق منه صاحبه في الخير هذا ينفق على نفسه وعلى أسرته في لذائذ الدنيا ولكنه لا ينفق في الخير يمكن ينفق في ملذة من ملذات الدنيا وملاهي الدنيا مليون تأتي تقول نريد نبني مسجدا ما يخرج درهما فهذا لا ينتفع بماله من جهة انفاقه في الخير ولو انفق لم يقبل منه لم ينفق لم يقبل منه وهذا لا شك انه من محق المال اذا المحق المراد في الايه تدخل فيها الانواع الاربعه المحق الحسي للمال المحق المعنوي ل المال بجعل المرابي يرى نفسه فقيرا وجعل فقره بين عينيه والمحق المعنوي للمال باذهاب بركته فلا بركة فيه ولا خير والمحق المعنوي بمنع صاحبه من ان ينفقه في الخير وان انفق في لذائذ الدنيا وقابل الله عز وجل هذا بقوله ويربي الصدقات قرئ ويربي من رب الشيء يربو ورباه يربيه أي كثره ونمه فالله عز وجل ينمي الصدقات والاربعه الانواع في المحق اعكسها في الصدقات فالصدقة تزيد المال تزيد المال ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد والصدقة تسبب البركة في المال فقليله يكفي والصدقه سبب لان يرى الانسان نفسه غنيا لان الله يجعل غناه في قلبه والصدقه طريق من طرق الخير وقد جاءت البشاره العظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما تصدق عبد من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت تمره فترب في يمين الرحمن حتى تصبح كالجبل كما يربي أحدكم فلوه ثم قال الله عز وجل ختم هذه الآية بقول والله لا يحب كل كفار أثيم أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل طبعا العلماء يقولون الآية تختم بما يناسب ما ذكر فيها فهنا فيه مناسبة والمقصود بيان أن المرابي كفور القلب أي أنه غير شكور فلا يرضى بما قسم الله له ولا يشكر على الخير الذي هو فيه أثيم القلب أثيم القول والفعل فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه العلماء يقولون إن هذه حكاية حال وليست صفه للربا يعني ليست صفه الربا انه يكون اضعافا مضاعفه بل الفلس الواحد في في الربا ربا وحرام لكن كان الكفار في الجاهليه يقرض أحدهم الآخر فإذا حل الأجل قال إما أن تدفع أو نزيد ثم إذا حل الأجل الآخر قال إما أن تدفع حتى يصبح أضعافا مضاعفة وهذا طبعا هو الموجود اليوم في قروض البنوك الربوية حتى يصبح الرجل يشتغل بسداد الفوائد ما يفكر في سداد الاصل سداد الفوائد وهذا ما يحصل في في البطاقات الائتمانيه مصيده الربا في هذا الزمان فيعطونه البطاقه الائتمانيه ويسحب بالرصيد المكشوف ثم إذا جاء بعد أربعين يوما أو خمسين يوما قالوا تدفع كذا ثم بعد فترة يدفع كذا زيادة وكذا حتى يصبح الناس وأنا يعني رأيت هذا يصبح الواحد منهم يأخذ بطاقة إتمانية أخرى من أجل أن يسدد فوائد تلك البطاقة ثم تتراكم عليه حتى اتصل بأحدهم وقال يا شيخ انا يعني كانت المسألة في البداية ألف ثم أصبحت الفوائد المطلوبة مني عشرين ضعف الذي أخذت طبعا هذا من دخوله في الحرام وسوء تصرفه أيضا دخل في أشياء يعني كثيرة وقال الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون ولعل من الله تحقيق ومن العباد ترجي لعل من الله تحقيق ومن العباد ترجي أنا أقول لك مثلا افعل كذا لعلك تسعد يعني رجاء أن تسعد لكن لعل في القرآن من الله تحقيق فمن أراد الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بتقوى الله عز وجل والمعنى على الخصوص هنا إن اجتنبتم الربا، كنتم من المفلحين فسعدتم في الدنيا وارتاحت قلوبكم وبارك الله لكم فيما آتاكم وسرتم في طريق الجنة وقال الله عز وجل واتقوا النار أي اتقوا أن تحلوا ما حرم الله فيكون ذلك سببا في دخولكم النار فإن من استحل ما حرم الله كفر بإجماع أهل العلم من علم أن الله حرم شيئا واستحله وقال إنه حلال واعتقد أنه حلال فهو كافر بإجماع أهل العلم وكذلك معنى الآية اتقوا أن تتعاملوا بالربا فإن التعامل بالربا سبب في دخول النار وقال الله عز وجل واطيعوا الله والرسول لما نهى عن اكل الربا امر بطاعه الرسول فيما يامرهم به وينهاهم عنه من أكل الربا وغيره ايضا الله عز وجل بين في كتابه الكريم أن أكل الربا من صفات الاشرار ومن الصفات المذمومة وانه كان يعني من صفات الذين هادوا ولا يزال هذا الأمر فاشيا في اليهود فهم اسياد الربا في العالم كما قال الله عز وجل وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرباء وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ومما مر بنا في الآيات تنفيرا عن الربا أن الله آذن آكليه المصرين على أكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع الله بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الاذان بالحرب إلا في الربا الله آذن بالحرب في موطنين في أمرين الأمر الأول معادات أوليائه في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب والموطن الثاني في الإصرار على الربا وأكل الربا ولكنه جمع بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في أكل الربا فقط فآذن بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على التشنيع في الربا لماذا عندنا قاعدة يا أخوة عند أهل العلم أهل العلم يقولون الوازع عن الشيء المكروه يعني ليس المكروه اصطلاحا يعني الشيء الذي ليس بطيب وازعان وازع طبعي ووازع شرعي فاذا عزم الو... عظم الوازع الطبعي خف الوازع الشرعي واذا خف الوازع الطبعي او وجد ما يقاومه جاء التعظيم الشرعي يعني الشيء ال... الذي يطلبه الطبع لا يعني يشدد في ذكره في النصوص وإنما يطلب أو ينهى عنه مثلا أن الإنسان يدعو لوالديه هذا أمر الطبع يطلبه فلا يؤكد فيه لكن أن لا يحب أباه الكافر هذا أمر الطبيعة او طبع الانسان لا يعني يدعو اليه بل الطبع يدعو الى المحبه فهنا شدد فيه أكل الربا طريق سهل لحصول المال اكل الربا طريق سهل لحصول المال ومضمون النفس لحبها للمال قد تقدم عليه فجاء التشديد في القرآن لينفر القلوب والنفوس عنه تنفيرا للنفوس ونبدأ بالقواعد التي اخترتها في هذه الدروس نبدأ بالقاعدة الأولى والقاعدة الأولى تقول هي طبعا طويلة سنبدأ بها ثم إن شاء الله إذا جاء وقت الوقوف نقف وبعد المغرب نعود إليها إن شاء الله تقول الربا من جهة ما يقع فيه ثلاثة أقسام الربا من جهة ما يقع فيه ثلاثة أقسام أي اي ان الربا من جهه المعاملات التي يقع فيها ثلاثه اقسام فهو يقع في ثلاثه م... معاملات في ثلاث معاملات الدين والبيوع والشفاعه الدين والبيوع والشفاعه فعندنا ربا الدين لأنه يقع في الدين وعندنا ربا البيوع لأنه يقع في البيوع وعندنا ربا الشفاعة لأنه يقع في الشفاعة وسنتكلم عنها إن شاء الله جميعا بالرشد رحمه الله في بداية المجتهد ومن مزايا هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لبن رشد الحفيد المالكي وهو كتاب في الفقه المقارن من مزاياه طبعا هو له مزيتان كبيرتان المزية الاولى تقسيم المسائل فهو يتميز بالتقسيم بتقسيم المسائل عند عرضها يتميز بالتقسيم والميزة الثانية بيان سبب الخلاف هذا الكتاب بالنسبة لطالب الفقه المتقدم الذي مر من المرحلة الأولى مفيد جدا لأن التقسيم يعين الفقيه ومعرفة سبب الخلاف يعني تحدد الخلاف بالرشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد قسم الرباء الى نوعين ربا الدين وربا البيع. فقال اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيء اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيء في البيوع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. يعني في البيوع وفي الديون. فاما الربا فيما تقرر في الذمه فهو صنفان صنف متفق عليه وهو ربا الجاهليه الذي نهي عنه وذلك انهم كانوا يسلفون في الزياده وينظرون يعني يسلفون في الزيادة وينظرون يعني يسلف الى اجل يقرض الى اجل ثم يقول أزيدك في الأجل وزد في المال والثاني ضع وتعجل ضع وتعجل وهذه سأتكلم عنها إن شاء الله عز وجل قال وإم وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا أنه صنفان نسيئة وتفاضل إذن يا أخو الربا يكون في الديون ويكون في البيوع هل هذا التقسيم فضله شيء فقط من باب التنويع ابدا هذا التقسيم مهم جدا والذين لم يعرفوه لم يضبطوا باب الربا الاشكال ان الفقهاء يتكلمون عن الربا في باب البيوع ويقولون ربا الفضل وربا النسيئه والثيه ان شاء الله ولا يهتمون كثيرا ببيان هذا التقسيم مع انه مؤثر جدا في ضبط الربا الربا يكون في الديون ويكون في البيوع والفرق بين القسمين من وجهين عظيمين الوجه الاول ان ربا الديون يجري في كل مال أن ربا الديون يجري في كل مال فهو ليس خاصا بمال ربوي ومال غير ربوي أما ربا البيوع فلا يجري إلا في الأموال الربوية كما سيأتي بيانه إن شاء الله الأمر الثاني أو الفرق الثاني أن ربا الديون لا بد ان يكون نسيئه ولا يكون حاضرا ربا الديون ما يقع في الحاضر لا بد ان يكون نسيئه اما ربا البيوع فيكون فيه حاضر ويكون فيه نسيئه وعدم التنبه للقسمين قاد بعض المعاصرين للخبط في مسائل الربا حتى الذين يتكلمون في الاقتصاد الاسلامي خابطوا في مسائل الربا لأنهم لم يتنبهوا للفرق بين ربا الدين وربا البيع. فمثلا قال بعضهم إن الزيادة التي تأخذها المصارف أو يأخذها الناس من المصارف التي تسمى بالفوائد ليست ربا. طيب تعالوا يا معاشر المعممين لماذا ليست ربا؟ قالوا لأن الأوراق النقدية ليست من أموال الربا لأن الأوراق النقدية ليست من أموال الربا وليست فيها علة الربا أقول ومع أن هذا التعليل ليس صوابا في ذاته كما سيأتي بل النقود أموال ربويه كما سيأتي إن شاء الله فهو كذلك في غير محله كيف في غير محله لان هذه المعاملات في البنوك من باب ربا الدين وليست من باب ربا البيوع ورب الدين لا يتكلم فيه عن الاموال الربويه ربا الدين باجماع اهل العلم يقع في كل مال يصح قرضه بخلاف ربا البيع واعطيكم مثالا يا اخوه لو ان شخصا باع اخر سيارة بسيارتين قال بيعك هذه السيارة بهاتين السيارتين حاضرة او مؤجلة جاز ذلك لماذا لأن السيارات ليست من الأموال الربوية فلا يدخلها ربا البيع أبيعك هذه السيارة بهاتين السيارتين على أن أسلمك السيارة بعد شهر الآن عندنا تفاضل سيارة سيارتين وعندنا نسيئة ولكنه جائز لأن السيارات ليست من الأموال الربوية فلا تدخل في ربا البيوع لكن لو أن إنسانا أقرض آخر سيارة أقرضه سيارة ما باعه أقرضه سيارة على أن يردها بعد سنة سيارتين قال أنا الآن أذهب معك إلى المعرض واشتري لك سياره جديده واقرضك اياها كما يقولون بالعميه دبر حالك فيها على ان تردها لي بعد سنتين او بعد سنه سيارتين هذا لا يجوز هذا ربا الدين وربا الدين لا يختص بأموال دون غيرها ومما يدل على أن ربا الديون لأن هذا مهم جدا ولو ضبطناه حسمنا مسألة أكثر الربة الذي في البنوك وحسمنا الطنطنة التي يثيرها بعض الناس حول ربة البنوك مما يدل على أن ربا الدين يدخل جميع الأموال وليس خاصا بالأموال الربوية أمور الأمر الأول أن ربا الجاهلية لم يكن مقتصرا على مال دون مال بل كان في الحيوانات وفي غيره يدل على ذلك ما رواه ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل يقول له تقضيني أو تزيدني إن كان عنده شيء يقضيه قضاء وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون اقرضه ابنة مخاض فجاء وقت الاجل قال سدد قال ما عندي قال اذا نعطيك ستة اشهر ونجعلها ابنة لبون اكبر ثم حقه ثم جذعة ثم رباعية ثم هكذا الى فوق وفي العين ياتيه فان لم يكن عنده اضعفه في العام القابل فان لم يكن عنده اضعفه ايضا فتكون 100 فيجعلها الى 200 فان لم يكن عنده جعلها الى 400 وهكذا يضعفها له في كل سنه اذا يا اخو رب الجاهليه الذي قطع القران بتحريمه في الديون لم يكن خاصا بمال دون ما ففيه دلاله على جريان الربا في الإبل في الجاهليه وهو ليس من الأموال الربويه في البيوع الثاني أن العلماء أجمعوا أن كل قرض جر منفعه فهو ربا أن كل قرض جر منفعه كل منفعة وسيأتي إن شاء الله تاتي دراسة هذه القاعدة وبيان حقيقتها وهل هذا حديث أو ليس بحديث سيأتي إن شاء الله لكن وجه الشاهد الآن أن العلماء أجمعوا على أن كل قرض أي كل دين جر منفعة فهو ربا. فلو أن إنسانا قال لآخر أقرضك ألف ريال أقرضك ألف ريال بشرط ان أكتب أني أقرضتك أكتب في الجريدة أكتب كذا أني أقرضتك هذا ربا لأن يشترط عليه هذا الشرط من أجل أن ينتفع باسمه مع أن هذا ليس من الأموال الربوية وسيأتي إن شاء الله تفصيل المنافع عند ذكر هذه القاعده الأمر الثالث وهذا مهم جدا إجماع العلماء على أن ربا الدين يجري في جميع الأموال حتى الظاهريه الذين يقصرون الربا على الاصناف السته فقط ربا البيوع ينقلون الاجماع على ان ربا الدين في كل مال يقول ابن حزم رحمه الله الربا لا يكون الا في بيع او قرض وهو في القرض في كل شيء وهو في القرض في كل شيء فلا يحل اقراض شيء ليرد, إلي... ليرد إليك أقل أو أكثر ولا من نوع آخر اصلا لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره ثم قال وهذا إجماع مقطوع به ايضا قال ابن حزم رحمه الله وأما القرض فجائز في الأصناف الستة التي ذكرناها وفي غيرها وفي كل ما يمتلك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط، وهو اشتراط أكثر مما أقرض أو أقل مما أقرض أو أجود مما أقرض أو أدنى مما أقرض، وهذا مجمع عليه. وقال شيخ الإسلام بالتميير رحمه الله في القرض. ليس له أن يشترق عليه الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء ليس له أن يشترق الزيادة عليه يعني على المقترض في جميع الأموال باتفاق العلماء والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته وقال النووي رحمه الله ويحرم كل قرض جر نفعا فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح لماذا قال على الصحيح هل في المسألة خلاف لا لكن يشير إلى مسألة أخرى في بقية كلامه قال وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ وغلط يعني حكى الإمام أنه يصح الشرط الذي يجر المنفعة في غير الربوي وهذا في المنافع لا في الاموال قال وهو شاذ وغلط اذا تبين هذا يا اخوه فان نقول كما قدمنا ينقسم الربا من جهه المعامله التي يقع فيها الى ثلاثه انواع الاول ربا الديون وربا الديون ثلاثه اقسام تقسيم ثلاثي الربا من جهة المعامله التي يقع فيها ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام وربا الديون الذي هو القسم الأول ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام ربا القرض والزيادة في الدين الثابت في الذمة وضع وتعجل ثلاثة أنواع ربا القرض ربا القرض يعني أن يقرضه بزيادة من الأصل يقول أقرضك ألفا على أن تردها ألف وخمسمائة هذا يبقى القرض الزيادة في الدين الثابت في الذمة يقرضه ألف بألف على أن يردها بعد سنة فإذا حل الأجل قال له إما أن تفي وإما أن تزيد والثالث ضع وتعجل وهذه سنتكلم عنها ان شاء الله هي خلافية وسنبين الراجع فيها ان شاء الله والقسم الثاني ربا البيوع وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئه وهذه سنفردها بقاعده مستقله والثالث ربا الشفاعه وهذه ايضا سنشرحها ان شاء الله في ثنايا هذه القاعدة نبدأ برب الدين أنا سأشير إليه ونقف وبعد المغرب نعود إلينا اتفقنا مع الإخوة أن نقف الساعة السابعة إلا ثلث من أجل أن الإخوة يستعدون للصلاة والصائم يفطر نسال الله ان يتقبل منه عندنا رب القرض والزياده في الدين الثابت في الذمة وضع وتعجل وكلها عند اهل العلم من ربا الجاهليه كلها عند اهل العلم من ربا الجاهليه وضع وتعجل فيها خلاف ساشرحها ان شاء الله عز وجل بعد المغرب وابين الراجح فيها والصحيح من اقوال اهل العلم فيها فلعلنا نقف عند هذا المقدار لترتاحوا تستعد لصلاة المغرب ان شاء الله وبعد صلاة المغرب بحول الله وقوته نكمل هذه القاعدة حتى نفرغ منها والله تعالى اعلى وعلم وصلى الله على نبينا وسلم ان شاء الله يا اخوة الاسئله ستكون بعد ان نقف في الدرس الثاني ما ادري هل يكون في شيء قبل العشاء او تكون بعد العشاء بحول الله وقوته